بسم الله <تقال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقيم ولا عدوان للا عمى الظالمين وأشهد أن لا إله إصلا الله وحده لا شريك له وللصالحين وأشهد أن محمدا اللهم اضفر لشيطنا وأرض العموة في طول عافية وحز عمل والثامنين وزده توفيقا وتزادا يا رب العالمين فهذا شرط شيطنا أبي عبد الأعلى صالد محمد بن عثمان أطال الله في عمره ونفعنا بردمه على ثلاثة على ثلاثة الحصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاد قل الحمد لله تعالى وطلعنا الى تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطربه حسيتا والشمس والقمر له الله العالمين بسم الله والحمد لله <تصفيق> والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ذا <تصفيق> أما بعض فكما بينا في آخر مجلس لما أن أورب هذه الآيات من أجل أن يستدل بها على معرفة الله عز وجل أو على معرفة الرب عز وجل فإن أغلب الخلق فإن أغلب البشر يقرون بأن الله والذي خلق السماوات والأرض هو أنه سبحانه وتعالى هو الذي يخشي الليل والنهار هو الذي خلق الشمس والقمر قلما أن تجد مشركا ينكر هذا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 مفخرات بأمره أي أن هذه المخلوقات التي أقر بها هؤلاء من الذي فخرها آه. هذا الرب ومن هذا عقب على ذلك بقوله ألا له الخلق ألا له الخلق والأمر فكما اقر كما أقررتم أنه هو الذي له الخلق فيلزم او يلزمكم أن تقروا بأن له الأمر أيضا وهذا, وهذا من البديهيات أن الذي خلق هو الذي يأمر وينهى في خلقه نعم تبارك الله رب العالمين شكرا عاد رحمه الله ورب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من من قبلكم لا حدتم الذي جعل لكم الارض فراسا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وأنتم نعم في قول الإمام محمد بن عبد الوهاد رحمه الله تعالى هنا الرب هو المعبوث أي أن الرب هو المستحق للعبادة لا يقصد او لا يعني أن معنى الرب بمعنى الإله لا إنما قصد أن الرب هو الذي يستحق وأن يعبد و كما بينا فيما سبق أن الرب هو الخالق المدبر الذي يحي وينيت و وهو الرزاق سبحانه وتعالى هذه مفردات الربوبية نعم نعم الخلق والرزق والتبديل والإحياء والإماثة وكما قال بعض أهل العلم نعم إن الرب والإله يعني من التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت يعني الرب إذا جاء ذكره مفردا في بعض النصوف يدخل فيه او يعني يتضمن معنى الإله فالألوهية نعم فالربوبية تستلزم الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية نعم فمن أقر بالرب الخالق المدبر الذي يحر ويميت يلزمه أن يكر بأنه هو الإله الحق أي أن يكر بأنه هو المستحق للعذالة المعبود بحق ومن أقر بالإله الحق فتضمن إقراره هذا الإقرار بالربوذية هذا هو يعني ما قصده المفسر بقوله تعالى في سوره البقره يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذا اول نداء في كتاب الله على حسب ترتيب الايات المفخض اول امر واول نداء وجه إلى كافه الناس أوه. أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم والذين من قبلهم وعل هذا بقوله لعلكم تتقون أي أن تتقوا عذاب الله عز وجل أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله حاجزا ومانعا من الطاعات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 وايضا ذكر سبحانه نعمه السماء وجعل السماء بناء والمقصود بالسماء العلوم فكل ما علا فهو سماء والله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات كل سماء فوق التي تليها وجعلها كالبناء او كالصفق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 لم تنزل هذا الماء من السماء هم يعلمون أن عيسى المسيح عليه السلام لم ينزل هذا الماء وأن مريم على السلام لم تنزل هذا الماء وأن موسى عليه السلام لم ينزل هذا الماء وكذلك من وقع في الشرك بجهالة من المسلمين يعلمون علم اليقين أن الحسين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 وقد استثنى من هؤلاء المغفلون السفهاء من الراطبة الشيعة الذين يعتقد بعضهم أن علي رضي الله عنه الذي ينزل الماء نسما هو الذي يجري السفر ففاقوا اليهود والنصارى في الجهل وفي الكفر والشرك حيث أشركوا في الربوبية كما أشاركه في الألوهية نعطي أخر جبيلنا الثمرات رزقا لكم <تصفيق> أي أن الثمرات يمنى الرزق الذي عم كل إيه؟ الخلق <تصفيق> فلا بإعادة لله أندادا وأنتم تعلمون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 إن الشيركه له ظلم عظيم <تصفيق> <تصفيق> Áno, hmm. الثالث للذان فلا دعوا مع الله أهلا نعم طبعا طبعا طبعا أكبر أمن طبعا منها سيئة لغير الله فهو مشريك الكافر نعم نتظر وال... أه... يؤكد المصنف ما خرره من قبل بنقله لقول الإمام بن كثير رحمه الله و, و... إسماعيل ابن عمر الدمشقي تلميذ أو من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله تعالى صاحب التفسير المشهور وصاحب كتابة من البداية والنهاية <تصفيق> أنه قال الخارق لهذه الأشياء هو المستحق للعذابة كما بينا في نصرق ثم أخذ المطنف يعدد أنواع العذابة والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل الأقوال والأفعال الظاهرة والضاطنة التي يحبها الله ويرضاها مهما هذا تعريف جامع مانع شيخ الإسلام وهناك من الأصوليين من قال في تعريف العبادة إنها كل نعم كل ما أمر الله به من غير, من غير اقتداء عقلي ولا اقتراض غرطي ونقل هذا التعريف الشيخ وطالح وآل الشيخ والشيخ طالح فوجان فعيذهم والله كشفخيهم على الأصول الثلاث أي أن العبادة هي كل ما أمر الله به دون أن يكون للعقل أو للعرف دخلا في هذا فالعبادة تعرف عن طريق الوحي كيف نعرف أوامر الله عن طريق الوحي المنزل لا تكون العبادة بالعقل ولا بالعرف هذا معنى تعريف هؤلاء من أبو الصليم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 وهذه المراقب هي التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر بن الخطاب رجل الله عنه المشهور حديث جبريل عليه وسلم وسوف يأتي ذكره وشرقه قريبا هذا المثل شاء الله وهو بعد أن عدد المصنف بعض أنواع الأبادة ختم،, ختم هذا بقوله كلها لله أي كل... نعم أي أن كل هذه الأنواع لله وحده وهذه الأنواع الأما... لكي الزكرة المصنف هي تنقسم على القلب واللسان والجوارف نعم فمن العبادات ما يكون قوليا وما يكون قلبيا أي القلب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 <تصفيق> وكما قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى هنا وجه الدلاله من الايه من هذه الايه ان الله تعالى اخبر أن المساجد وهي مواضع الجلوس او اعضاء السجود لله قال المساجد إما تطلق على مواضع العبادة أي مواضع السجود أو تطلق على أعضاء السجود التي يسجد بها العبد وهي الأعراض أو الأعضاء السبعة التي ذكرت حديث ابن عباس رضي الله عنه فهذه الأعضاء السبعة وهذه البقاع التي يسجد فيها هي لله وأن المساجد لله فهذه <تصفيق> نورثت على ذلك قوله فلا تدعو مع الله لا تعبد معه غيره فتسجد له فالدعاء هنا بمعنى العباده كما سوفاق واذكر الله على ذكر والدليل قوله فهن طرفه منها شيء غير نافع ومشرك الكافر ها والدليل والدليل قوله دعانا ومن يدعو مع الله إلها آخر آخر هذا له بئ فإن عذابه عند ربه إنه لا يفلح الجاهم نعم وي قد في حديث طويل حديث الهاء موقعه العماء والدليل قوله تعالى وقال ربكم ربك دعوني أستجل لكم إن الذين يستفعون عن عبادتي سيأخذون جمسنا على دين الدعاء على نوعين النوع الأول دعاء المسألة ومعناه أن تسأل الله سبحانه من خير الدنيا والآخرة وأن تسأله من فضله وأن تسأله أي شيء من نعمه الظاهرة والباطنة ومن هو الثاني دعاء العذاب هو الذي يتضمن كل هذه الأنواع من العذاب هو المعني في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعم الله أحدا فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العذاب ولكن دعاء العذاب أشمل فدعاء المسألة يدخل في دعاء العذاب فدعاء دعاء العذاب أعم ودعاء المسألة أخف فكما قال الشيخ بن رحمه الله تعالى في بيان معنى دعاء العذاب أن يتعبد به للمدعو أي لله سبحانه طلبا لثوابه وخوفا من عقابه هذا لا يصحه الغير الله وصرفه الغير الله شركه الأكبر مخرج من الملة ولذلك هذا وضعنا حديث النعمال ابن بشير رضي الله عنه والذي قال في الرسول صلى الله عليه وآله الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة هذا هو الحديث الصحيح أما لفظ الدعاء مقب العبادة فلا يتح أخرجوا الترمزي في جامعه وفي إثناده ابن لهيعة هو سيء الحرث وكذلك أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء وفي المعزم الأوسط نعم أخرجه أيضا أبو طاهر السلف في كتاب أنه أيضا يسمى بالدعاء ومخطوط لم يضبع بعد وفي حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وعليه وسلم قرأ قوله تعالى وقال ربكم دوني أستجب لكم بعد أن قال الدعاء ولا قرأ قوله وقال ربكم دعوني أستجب لكم <تصفيق> إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فبدأ في أول الآية بذكر الدعاء بالأمر بالدعاء وقال ربكم دعوني أمر بالدعاء ثم ختمها بذكر الوعيد على من يترك الدعاء الذي هو العبادة قالوا إن الذين يستكبرون عن عبادتي لم يقل عن دعائه فدل هذا على أن العباده هنا او ان دعاء هنا بمعنى <تصفيق> والدعاء ايضا او دعاء دعاء العباده يقال عنه اذا انا دعاء الثناء اي الثناء على الله عز وجل باسمائه وصفاته وقد يجتمعان أن يجتمع دعاء المسألة مع دعاء الثناء كما نعطي حديث ابن عبداله رضي الله رمضي الصحيحين هناك دعاء الكرة نعم ولدي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر المكروب أن يقول هذه الكلمات لا إله إلا الله العظيم والحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فكما ترون هذا الدعاء اجتمل عليه على السناء فقط والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أو على أن يقال هذا الدعاء عند الكرب عند طلب تفريج الكرب من الله ولم يحتوي إلا على كلمات سناء فقط ليس فيه مسألة ولكن له يعني يتضمن المسألة أن من ينطق او من يدعو هذه الكلمات إنما قصدنا إن هذا أن يدعى الله أن يرفع عنه الكرب أو أن يفرج عنه الكرب لهذا الدعاء كما جاء في لطف الحديث الآخر أو في, في رواية أخرى يعني للحديث كلمات المكروب هذه الكلمات لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخره وقلم أن يوضع عبد على هذا الدعاء في أي كرب إلا ويجد الفرج من الله علينا أن نحرص عليه على حفظ هذا الدعاء على أن نردده في أي كرب عثانا الله ويجمع من كل كرب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وأيضا استدلأ المصنف بقوله تعالى في سورة المؤمنين هم يدرم على الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلف أن كافره وهنا أيضا الدعاء بمعنى أو المقصود به دعاء العبادة والذي يتضمن دعاء المسألة فمن فرص العبادة لغير الله أي من دع غير الله يعني عبد غير الله فإن هذا المعبود الذي عبده بلا شك لا برهان له به فهنا ما على لا برهان لا برهان له به كما قال الشيخ النسيحين أي أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعجب الآلهة فهذه الصفة لا برهان له به صفة صفة كاشفة مبينة للأمر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 هي صفه كاشفه ليست صفه مقيده يخرج منها الذي قيد كما قال ايضا الشيخ العلامه محمد امان الزامل رحمه الله تعالى لا برهان له به هذه الجمله حاليه يعني هي الحال في ما في نعم في المعنى وفي المعنى وصف اي صفه كاشفه ومعنى الصفه الكاشفه لا مفهوم لها هنا اي لا يوجد اله يعبد من دون الله وللعابد حجه هذا لا يوجد فلا برهان له بهذا على تبيل الجذب ليس على تبيل التقييد حيث لا يمكن أن يوجد برهان للمشرك الذي أشرك مع الله عز وجل في هذا المعبود الذي عبده بالبطر لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر ومن أجل هذا صدق المصنف لما قال من صرط شيئا من هذه العبادات غير الله فمش يكون كافر طبعا هذا عليها على الإطلاق على التعيين فكم هو معلوم إن الحكم على المعين بالكفر أو بالشرك يحتاج إلى توفر الشروط وإلى, وإلى انتفاء موانا نعم مهارك الله شكرا قال أعلم الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الخوف هو بنعنى الفجر هو الظعر هو انفعال يحصل عند ان توقع ما فيه هلاك او ضرب انفعال يحصل للقلب قد يظهر اثره على الجواره عند وقوع شيء هناك او ضرر او اذى والخوف نعم على ثلاثه انواع ما ي... انول اول ما يسمى بخوف السر وأنت خاف أن يصيبك المعبود بأذن أو بضرر فإن كان المعبود الذي تعبده هو الله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى فهذا التوحيد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 فقد وقعوا في الشرك الأكبر فهؤلاء الجهال يخافون خوف السر أي أنهم في يعني داخل أنفسهم يشعرون بالخوف من هؤلاء الأموات أن يصاب منهم بأذى أو بضر حيث يعتقدون أنهم يملكون لهم الأذى والضر <تصفيق> وهذا الميت المقبور هو بعيد عنه هذا, ليه هذا ليه المغفل الجاهل ومن أجل هذا سمي بخوف السر فكيف يخافه من بعيد أو من غائب لا يملك له شيئا فهذا لا يكون إلا لله نوع الثاني هو الخوف المحرم فالأول هو خوف السر أو يسمى بالخوف الشركي لكي اضطر كان اكبر النوع الثاني الخوف المحرم هو ان يخاف من مخلوق سواء كان حينا ام ميتا ان يصيبه باذى او لو يترك واجبا او قطع محرما لخوفه من هذا المخلوق لكن دون أن يعتقد في هذا المخلوق أنه يملك له الأذى أو الدرع بدون أسباب هذا هو بين الخوف الشركي والخوف المحرم ففي الخوف الشركي يعتقد المشرك أو الجاهل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 فلم يكن مكرها ولم يكن مضطرا إلى فعل المحرم إلى ترك الواجه هذا يسمى بالخوف المحرم ويدل على هذا قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يعني إذا خاف مثلا المسلمون من العدو الكافر أن نسيبهم بأذى أو بضرد رغم أن هذا العدو لا يملك لهم ضرا ولا أذى إلا بإذن الله هذا الخوف يجعل ما يتقاعسون عن الجهاد رغم أنه من عندهم القدرة على تحصيل أسباب الجهاد ولا القدرة على تحصيل أسباب ذات عن شر هذا العدو فإذن يتقاعسون عن الأخذ هذه الأسباب عن مجابهة هذا العدو خوفا منه فهذا يعد من ضعف الإيمان ويدخل فيه الخوف المحرم وأنه الثالث هو ما يسمى بالخوف الطبيعي الجبلي وما يضيل عليه كل البشر أنه يخاف من الأشياء التي تخيف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 على ترك واجب او على فعل محرم لا. بغير ضروره كما بينا ان المضطر فلا تقم او المكره فلا تقم نعم وهذا الخوف الجبلي قد وقع فيه نبي الله موسى عليه السلام كما حكى او كما قال سبحانه عنه فأصبح في المدينة خائفا يترقب هذا لا ينقذ قبر نبي الله موسى عليه السلام بأنه بشر وقد وقع في شيء من الأشياء التي يقع فيها, يقع فيها البشر هذا الخوف الجبلي مباح ليس محرما وليس مكروه وليس شركا مارك فأنت إذا رأيت النار خفت أن تحترق من النار هل خوفك من النار أن تحترق بيعد محرما أو بيعد شركا لا ليس شركا ليس محرما لأن هذا أمر جبل لي جبل عليه أنه يخاف من الأشياء التي تخيف لكن دون أن يفعهم هذا كما بينا إليش إلى فاعل محرما أو ترك واجب إلا للضرورة أو للغسر نقرأ <تصفيق> <تصفيق> <تقرأني> الضوء <بمعنى> قال ابن الله وذليه رجاء طبقه تعالى فمن كان يظهر الله ربه فليحفظ عملا من طالحا ولا يترك بربادة ربه أهلا والرجال موطنه العذب في أمر قريب قريب المنال اليسر او يعني يقترب الحصول عليه قد يكون احيانا في أمر بعيد المنال وال الرجاء ايضا على على نوعين رجاء عباده والذي يتضمن الذل والخضوع للمربو فهذا لا يكون الا لله وحده ونوع الثاني الرجاء من المخلوق فيما لا يق في فيما... يقدر عليه دون أن أن يحتفظ هذا الظل والفضوة هذا المخلوق أن تقول مثلا أحد إخوانك أرجو أن تحذر لي هذا الكتاب أرجو أن تفعل لي كذا وكذا هذا الرجال ليس في شيء لأنه طلب من مخلوق في شيء يقدر عليه يقدر أن يخصله لك بأسباب معروفة وهذا الطلب لا يتضمن الزل والقضوة لهذا المرجو أما الرجاء الذي هو عبادة هو الذي يكون معه الزل والقضوة والإنابة إلى المرجو سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربيه فليعمل عملا صالحا فالرجاء يدفع العبد إلى العمل الصالح ويدفعه إلى إيرطارك الشرك فمن كان يرجو أن يلقى الله عز وجل وأن يدخل جلنة الله فإن كان صادقا في رجائه فعليه أن يترك عبادة غير الله أن يعمل الأعمال الصالحة أوه. هذا هو الذي يذبق في رجاله وكرهت رب اطمئنوا بالله التوكل الله الذي توكلوا ان على الله التوكل هو اعتماد القلب على الله فذاك وإبادة قلبية الأصل في التوقل أنه وإبادة قلبية هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع وفي دفع المطار واستدلق المصنف قولي تعالى في سوره الم... المائده في الله فتوكلوا فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وهذه الايه يا اخي السياق الايات التي تخبر عن بني اسرائيل والتي بداها سبحانه بقوله وان قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نما الله عليكم اجعلت لكم امديا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاصرين قالوا يعني رب بنه إسرائيل على عليه السلام لم يمأمرهم بهذا بدخول الأرض المقدسة قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فردوا امر الله عز وجل في أول الأمر نظرا لبعث توكلهم فاحتاجوا على موسى بأن في الأرض المقدسة قوما من الجبابرة الذين هم يخافون منهم ولثو الله ظاهر ف وقيمت عليهم الحجه بقول رجلين من الفطالين منهم كما في قوله تعالى بعد ذلك وقال رجلان او قال رجلان الله عليهما يعني انعم الله عليهما بصدق التوكل وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فأمرهم أو ف ف فإن الرجلين أمر بني إسرائيل بأخذ الأسباب أولا ثم بعد ذلك بتصويد الأمر إلى الله بالتوكل عليه أي باعتماد القلب عليك ولذلك كان التوتق الصحيح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى هو الذي يتضمن أمرين, يتضمن أمرين. الأمر الأول الأخذ بالأثبات الأخذ بالأثبات المخروعة طبعا الأمر الثاني تفويد الأمر إلى الله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 نحن تحقق المرارب الذي يرمي إليه أي عد بتوكله يكون بثلاثة أشياء نحن الأول أن يكون هذا الشيء مما أحله الله وليس يعني أن يكون ليس محرمه فمن توكل على الله بتخصيل محرم هذا ليس من التوكل المحمود وهذا يتضمن انه اذا اراد تخصيل هذا الشيء الذي احله الله ان يأخذ ايضا بالاسباب المشروعة التي فراها الله والتي ابهاها الله لتحصيل هذا المراد المشروع وان يختن في الأخذ بالاسباب يعني أن ياخذ بالاسباب التي هي دله الغرض او دله التجربه او دله الواقع على ايه على صحتها اما أن ان ياخذ باي اسباب حتى وان كانت اسباب ساقطه قد ثبت فشلها في الواقع أو في التجربة فإن هذا يعطي من التقصير أيضا في التوقف ومن التقصير في الأخذ بالأسباب الذي بيطحه التوقف الأمر الثاني الذي بيها يتحقق مراد العدل صلاحية المحل لتحقق هذا مراد الأمر الثالث خلوة المحل نعمل الأمر المضاد لتحقق المراد يعني وكمثال لهذا أن المريض إذا أراد الشفاء فعليه كي يحقق مراده الذي هو الشفاء هذه الثلاثة اولا الشفاء ليس فقط مطلوب مطلوب شرعا فعليه ان ياخذ بالدواء الذي احله الله لتحقيق هذا الشفاء فذلك كان الخمر ليس من الاسباب المشروعه التي فيها يشفى العضى ان الله لأن الله تبارك لم يجعل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 وهذان الأخيران هما لله وتحققهما يكون باعتماد القلب على الله أن يعتبر بقلبه على الله أنه يهيئ بدنه لتقبل هذا الدواء الذي به يكون الشفاء وأن يخلي بدنه من الأسباب المضادة التي تمنع الشفاء وهذا يتحقق بدعاء العبد لله اللهم رب الناس أذي بالبأس واشف أنت الشاف لا شفاء لا شفاء مهارك الله وقد أمر الله أجاده المؤمنين بالتوكل عليه في غير ما آية من كتابه وبيّن أنه سبحانه يحب المتوكلين كما في سورة آل عمران في قوله تعالى فبهم رحمتي من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لم فضوا من حولك فاعط عنهم واستخفر لهم فاعط عنهم واستخفر لهم وشورهم في الأمر فإذا عزمت إذا عزمت نسأل الأسباب التي تؤكد هذا العزم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فأمر الله رسوله بالعجل أو عند العجل وعند تحقق الأسباب السليمة أن يعتمد بقلبه على الله وإذا عزمت فتوكل على الله وبين أنه سبحانه يحب المتوكلة فهذه عبادة من أجل الأبادات وكما بينا الشيخ عبد الرحمن النقاط مع نجدي رحمه الله في حاجة على الأصول الثلاثة الحسب معناه الكافي وذلك في بيان قوله تعالى من يتوكل على الله هو حذب أي أن من يتوكل على الله فإنه كافيه وهذا أيضا مبين في قوله تعالى في سورة الزمر أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونك فالله هو الحذب وهو الكافي الذي يكفي العبد فمعنى الايه ومن يتوكل على الله أن يعتمد عليه في اموره فهو كافيه ان كان الله كافيه فلا مطمع فيه لا احد ولكن كما بينا هذا التوكل وهذا الاحتساب يكون بايه بالاسباب يعني لا نغري او لا يعني يظننا العقل انه يثيق الاخذ بالاسباب او يقع في المخرم ثم هو يقول انا اتوكل على الله هذا ليس بصور فالان هذا يخرم النصر والتوفيق والهداية من الله فمن يخالف الاسباب المشروعة لا ينام مراده من الله ولا يشيه اعتماد اعتماده بقلبه على الله أبدا وجل فالذين مثلا يلقون أنفسهم في التهلكة بحجة التوصل على الله هؤلاء ليسوا على السبيل السوي فالذين يدخلون في قتال الكفار بغير أخذ العدة والعتاف التي أمر الله بها وأعدوا لو ما استطعت من قوة ومن رضاة الخير فهؤلاء يدخلون المعركة مغير أسباب كثير. بغير عدة إيمانية ولا عدة مادية فهم مخربون أو فإن قلوبهم خاربة بسبب الاعتقاد السيء الذي حاق بهم وكذلك ما حصلوا السلاح الكافي وما حصلوا العدد الكافي الذي به يجب عليه مقتال العدو الكافي مثلا وكذلك قد تجد أحد الشباب يتهور ويطعل أشياء يظن أن فيها المصلحة للدعوة ولكن هو أثاء في الأخذ بهذه الأسباب ويقول أنا أفعل هذا وأتوكل على الله يعني تجد شابا يخرس هذه المظاهرة يقول من هذا النظر إنكار المنكر وأتوكل على الله لن يصيبني, يصيبني إلا ما كتب الله دي هذا ليس من التوصف الصحيح تجد آخر ينفطل عن أهل العلم ويظن نفسه قد اتقل بالفتوى فيفتي بالفتاوى الباطلة التي بها يتعرض بالأذى من قبل آآ من آآ أذىهم بغير حق فيقول أنا أتحمل وهذا الأذى في سبيل الله وأتوكل على الله هذا ليس من التوقف وهذا ليس من الاحتساس الصحيح لأنه سلك سبيلا موجا لم يذهب إلى أهل الذكر كيف يسألهم فيما لا يعلم بل ظن نفسه قد استقلت الفتوى فأفتنثه أو ظن نفسه عالما وأفتنثه وكذا يبدع هذا ويكفر هذا ها ويرمي هذا بالكلمات البذيئة التي يتعرض بها في عرضه بغير حق فيه يتعرض للايش للايه للطعن من قبل هؤلاء الذين رماهم غير حق ويتعرض للأذى منهم ويقول انا أفعل هذا وأتوكر على الله لا إذا ليس من التوكر لن ينال الكفاية من الله ولم ينال النصر من الله وآخر يقول أنا أذهب إلى هؤلاء كي وكي أنصحهم وليس عندهم العلم الكافي للمجادرة ولا للمناطح يقول أذهب وأتوكر على الله لا حصل أولا للأسباب السليمة أي حصل العلم الذي به تستطيع أن تنصح هؤلاء ثم بعد ذلك توكر على الله اذهب والله عز وجل هو وكيلك هو لكن لا تذهب إلى هؤلاء بجهن فتتسبب في زيادة فتنتهم بجهن وكذلك أيضا من ضمن الأمثلة لهذا مما يقع فيه البعض من طلبة العلم أو من الذين تصدرون الدعوة أنهم آآ يعلموا أن آآ القيام مثلا بالدعوة في المساجد لا يكون إلى بإذن ولي الأمر وأن ولي الأمر لا يمنع من الدعوة ولكنه قد وضع على الضواظت ووضع له شروط حتى يعني يضبط الأمر فيقوم هذا الشاب ويقول انا سوف ألقي درسا في هذا المسجد أو أخطف هذا المسجد دون الإذن مثلا من ولي الأمر فلم يسلك الأجباب السليمة بالاستئزام ممن والله والله والأمر وإذن بي أتعرض للأب يقول أنا أخطب أو ألقي درسا ويحدث ما يحدث على الله هذا ليس من التواصل السليم عليك أن تسلك الأسباب تعد نفسك الإعداد العلمي ثم تذهب إلى من والله هو الأمر وأنت استأذنه فإن أذن لك فبهذا أنت تكون قد خصلت الأسباب السليمة وبعد ذلك إذا تعرضت لأي شيء إن الله وحسبك وكافك لكن تخالف الأمر الشري هذا وتقول انا توكل على الله ذلك ثم التوكل السحيق وليس تمشي من التوكل السحيق بارك الله فيه. طيب ذكر كم طالب طيب شوف انت انت مش صوره قال ان الله ودليل الرحمه والله الرحمه والرحمه والقلوب هذا انهم كانوا يندالبون سيارات ويدنوننا غضب وغضبه وكانوا لنا صالحين الرحمه هي محبه الوصول إلى الشيء المحبوط أي المربوط فيه والرهدة هو الخوف المثمر للهرب من المخوف منه يعني هي خوف مقرون دعمه هذا الفارق بين الرهدة والخوف فالرهدة هي الخوف الذي يثمر أنك تهرب من هذا الذي خفت منه فهي خوف مقرور دعم والخسوة والذل والخضوة من عظمة الله أن تخشع لله أن تزل وأن تخضع وأن تخبت إلى الله وهذا يكون بالاستسلام لحكم الله الشرعي ولحكمين قدري الكون هذا هو الخشوع خاشعين لله أي مخبتين خاضعين ذلاء لله عز وجل نعم نعم بقوله تعالى إنه كان يسيرون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فتضمنت الآية الأنواع الثلاثة من هذه الأنواع <تصفيق> <تصفيق> يكره الورد قانون الالوام وان جديت هي الخوف انما الذي يتضمن العلم بعظمة النخشي منه فمن خاف الله عز وجل لعلمه بعظمة الله وبقدرة الله وبسلطان الله فهذه هي الخشية ولذلك لما وصف الله عباده من العلماء وصفهم بالخشية لم يغتصان بالخوف حيث قال إنما يخشى الله من أعذادي العلماء ولم يقل إنما يخاف الله لأن هؤلاء قد خافوا الله على علم على علم بأسمائه وصفاته وعلى علم بقدرته وسلطانه فالخشة أخف من الخوف بالمعنى. والخوف أعمل أقسام الخشية هي نفسها أقسام الخوف نعم قلت في الخوف قال اني ادعو وادعوا الى دين هذا والطمئن ذهابا وادعو الى ردف وهمهم هي الرجوع الى الله الرجوع من الله بالكزان طاعته وطرق معصيته ومعنى الإنادة قريب من معنى التوبة إن التوبة تتضمن أو, أو إن معنى التوبة طرق المعصية والعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى مع الندم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 والإسلام بالجوارح أي بالأعمال الظاهرة وهذا مثل الإيمان والإسلام إذا جمع, بين... نعم إذا جمع بين... نعم بينهما انصرف الإيمان إلى الاعتقاد إلى أعمال القلوب والإسلام إلى أعمال الجوار فإذا انفرض كل واحد منهما شمل الآخر فهنا في هذه الآية وَأَنِيبُوا إلى ربِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُمْ جمع بيع الإنابة والإسلام في آية, في, في آية واحدة أو في موضة واحدة فكانت الإنابة هنا هي التي بالقلب والإسلام هنا وإسلام الجواب نعم بأي بالأعمال الصالح اقرأ قال ربما الله ودليل الاتعانة قبله تعالى إياك نعوده وإياك نستعيده وفي النبيل جثة حتى جثة عزب الله نعم الاستعانة هي طلب العون والأصل في الاستعانة أنها عبادة قلبية. فمن طلب العون من المخلوق فيما لا يقفر عليه إلا الله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 أو أعني أو يقول أعني يا بدوي أعني يا حسين على تحقيق حاجته يطلب العون من الحسين ويعلم أن ميت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك له هذا العون لأنه صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى دار البرزخ فليس حيا بين أظهرنا حتى يعينه وأما إذا كان طلب العون من مخلوق حي حاضر فيما يقدر عليه فهذا يكون, يكون مباحا دون أن يعتمد القلب عليه على هذا المخلوق في هذه الأعامة إنما هو يستعين به في الأسباب الظاهرة فقط لكن لا يتعلق قلبه به فإن تعلق القلب بهذا المعين من البشر أو من المخلوقين فيه نوعا من الشرك قد يكون شرك أفغر إذا إذا كان فيه نوعا تعلق بهذا المخلوق ويصل إلى الشرك الأكبر كما بينا إذا اعتمد بقلب الائتماد الكامل على هذا المخلوق في تحقيق ما لا يقدر عليه هذا المخلوق فكان مياه وكنا حي الاميت و واحسن منظم بالاستبدال باهل الترجمه يا تناعذ وانك تستعين فانا فيها تقديم المعمول الذي يدل عليه على خطر خصر الافتع... الاستعانة في, في الله عز وجل كما قال الشيخ ونرسل الله تعالى مقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الخطر أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الخطر والاختصاص وعلى هذا يكون صرف هذا النوع غير الله شركا مخرجا من أن الله على ما بيان ومن التي لا تكون إلا بالله وحده هي تتضمن الزل والقضوة أو تتضمن كمال الزل والقضوة لله ويدخل في هذا التوكل والتفويل فمن استعان بالله وحده على قضاء حاجاته فقد توكل على الله وفوض أمره إلى الله ففي العبادات لا تنفك ولا ينفك أحد وعد الآخر فلا استعان إلا, إلا بتوكل وكذلك أيضا لا استعان صحيحة إلا برجاء فمن استعانى بالله على قضاء خاجة من حاجاته فإنه يرجو الله عز وجل أن يحقق لا وديه الحاجة أما كما بينا إنه استعانى بالمخلوق فيما يقبر عليه فهي تكون قد تكون مباحة وقد تكون مستحبة على حزب حال العزب ويدل عليها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فإذا استعانى أحدنا بالآخر على تحقيق البر والتقوى فهذا مشروع أما إذا استعانى أحدنا بالآخر على على اسم أو معصية فهذا محرم إذا كانت الاستعانى على أمر شرعي مستحب فإنها تكون مستحبة وإن كانت الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه على شيء مذاق فإنها تكون مذاق إن كانت على شيء محرم فإنها تكون محرمة هناك نور أشر إليه شيخنا الطيبين هنا والابتعانى بمخلوق على شيء يعني يعني لا يغلب على فضل أنه لا يقدر عليه من ناحية الأسباب الحصية نحو أن يستعين برجل مريض أو ضعيف على حل شيء سقيل فكما قال الشيخ ابن رسولي من هذا يعد لغوا يعد لغوا لا طائلة تحته وأيضا من أنواع الاستعانة التي تعد من العبادة المحبوبة لله عز وجل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 نعم الاستعادة من العود هو الانتجاء والاعتصان بالله هو الانتجاء والاعتصان بالله طلبا لما يؤمن من الشر او من الضر نعم حتى يأمن العبد من شر حافظي او من ضر خاف ان ينزل ليه أي فيلجأ إلى الله ويطلب الحماية من الله فديه هي الاستعاذة وهي أيضا الأصل فيها أنها عبادة قلبية كالاستعان فمن استعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق فقد وقعت الشرك الأكبر من استعاذة بميت من الأموال على أن يدفع عنه الضر أو أن يحميه من شر معين قد أشرك بالله العظيم وأيضا هذه الاستعادة القلبية التي لا تكون إلا لله هي تتضمن كمال الذل والاستقار إلى الله نعم واعتقاد كفايته نعم وتمام حمايته من كل شيء انا والاستعاذة تكون بالله او تكون باسم من اسماءه او صفة من صفات الله نعم كما في سورة مريم عليه السلام حينما تمسر لها جبريل عليه السلام بشرا ثوية قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا فاستعاذت بالرحمن وايضا من الاستعاذ بالصفات كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بكلمات الله التنمات من شر ما خلق فكلمات الله هي صفة من صفات الله كلام الله صفة من صفاته عز وجل. وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء الذي يقال في أذكار الصباح والمساء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تختي فيشغى أن تستعيذ بعظمة الله وكما أيضا في الحديث الآخر والذي فيه أنه صلى الله عليه وآله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك لما قرأ قوله وتعالى كن هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من, فوق من فوقكم أو من تحت أرجو لكم فقال أعوذ بوجهك قال في الأولى من فوقكم اعوذ بوجهك ثم او قرأ قوله او من تحت ارجلكم فقال اعوذ بوجهك فاستعاذ وجهنا واما الاستعاذة التي تقول بالمخلوق هي كما قلنا في الاستعاذة أن يستعيد بمخلوق في شيء قد ثبت حسا وواقعا أنه, أنه يعني يستعاذ به ليس فيما يختف به الله عز وجل فقد يعوز عبد بمخلوق فيما يقدر عليه يعني يلجأ إليه في في شيء وهو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 وأيضا كما اهتمل في الحديث الذي أخرجه أنه خيري ومسلم من حديث أبي غريرة رضي الله عنه أنه صلى الله, وآله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن أن قاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي او خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ثم قال ومن تشر فلا تفتشرفه ومن وجب ملجأ او معاذا فليعز به من وجب ملجأ او معاذا اي من الاماكن التي بها ياهرب من هذه الفتن فامر ان يستعاز او ان يلجأ الى هذا المكان وايضا كما في الحديث الاخر في في الإخبار عن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان أنه صلى الله عليه وسلم قال في البخاري أو مع ذلك في مسلم يعوز عائز بهذا البيت يقصد المهدي حينما يعوز أو يلجأ إلى البيت خوفا من هذه الجوش التي كانت تريد أن يعني أن تهجم عليه وهذه الجيوش التي يخسر بها في الصحراء حينما تشد الجيوش كي تقضي عليه على المهدي فيعوذ المهدي بالبيت बस بقي لنا انظف وننض مش اكره حتى فنهيل الاشتغاثة من قوله فهذا إذ تستغيثون رفض تستغيثون لكم نعم الاشتغاثة الاشتغاثة طلبه الغول الاشتغاثة طلبه الغول من الله ويتعده من أجل الإعدادات والمقصود طلب الغول وأن يطلب العبد من الله أن ينقذه من الهلاف أن يغيثه أي ينقذه من هلاف او من ضرر والاستغاثة هي من أجل العدادات التي قل لم تكن الا لله ان المؤمنين الاوائل كانوا اذا وقعوا في شده او خافوا من هلاك استغاثوا استغاثوا بالله وحده ونسوا الهتهم الباطل اذا ركبوا الفلك دعوا اللهم انقذنا لوجهك استغاثوا بالله وحده ونسوا الهتهم فتعجب من بعض المسلمين الذين وقعوا في صور من هذا الشرك الأكبر في هذا العصر أو فيما قبله أنهم إذا وقع أحدهم في شدة أو أراض من ننقذه من هلاك محقق إذ ذي يستغيث بالحسين ويطلب المده منه فيقول مباد يا حسين يطلب المباد أن يمده الحسين بالغوث بل إن غلاة المتصورة نعم جعلوا من أعلى مراتب الولاية عندهم هذا الغوث الذي يستغاث به إذا بلغ الوليد عند غلاة المتصورة أعلى المراتب في الولاية سمّوه بالغوث صار غوثاً يعني هو الذي يستغاث به فالاستغاثة يمكننا مواس الغير حاضرين عن استغاثة وبالغائبين هذا من الشرك الأكبر هذا من الشرك الأكبر وقد بيّن سبحانه أنه هو الذي يجيب دعوة المضطرة إذا دعاه ويكشف السوق ويكشف السوق وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر كما قال سبحانه في سورة الظمر قل أفرأيتم مات دول من دون الله إن أرادني الله بضره إنه لن ضره او أرادني برحمتنا هلنا من فيضات رحمته فهو هذه لا تكون إلا بالله وحده أما الاستغاثة في الحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه ليس ليس فيه وهذا يعد من الاستغاثة المباحة كما في قصة موسى والذي منشيعته على الذي من عدوه هذا ليس فيه شيء ويوقف عنده هذا الخط ان شاء الله تعالى وبقي لنا الضب والنبي في الموعد القادم دكتور نور الصباح وريان نذكر ان عنده شرط حتى لا نذكر عليكم نظرا لما كان عندك من اختبار جدي ونسبه القادم يعني قدر الله ان في في كل سبت خاصة في الأسابيع الأخيرة يظهر شيء يجعلني أعتذر عن الدرس ف يعني لو أجلنا درس السبت القادم فقط إلى الأحد أو الإثنين هل هذا يناسب الجميع؟ أعطيكم الخيار الأحد أو الإثنين السبت القادم حتى إيه؟ لا تطول مدة للانقطاع على الدرس هل يناسب الأحد؟ انا اقصد الاحد اللي فات طبعا نقصد الاحد الذي بعده وغدا من الثبت الايه القادم من يعني دي بعض الامور الثبت القادم قتمناها من من الالتزام هل يناسب الاحد ها الدخول دي من بعدي طبعا لان ليها معنى لا ينفع نمشي ها طيب جم... كلكم الله اكبر الكل على هذا الله مستهد ان شاء الله اللي يسئلنا القادم طيب خلاص ان شاء الله نحتاجر عن السبت القادم ويكون معايدنا السبت رجل علىها ان شاء الله وصلى الله على محمد Huh? And the one that nah. we didn't have to be away. Oh